عندرب ميلو ريش بدر وحده عندرب ميلو كنت اسمي شيلو حترقب الحزن كنت اسمي شيلو الكساء افضح جنب وصولا الله الله يا عالم رجولا بمعناك مرث نزولك حي جمالك وانت ها الهادي صلوا على الفارس المهيوب ها الهادي صلوا وباسمشلو يغفر البار ذنوب وباسمشلو عند ربميلو فارس بدر وحني عند ربميلو صاحب الفلالك ما يخفشانا كل زمن لفات أصبح زماننا الله افتح الايات تعرف مكاننا نجم يظهر حب سكر تاجل كم اسمع من تفتنيك والله همك جليل علي علي علي يا علي علي علي عن علم اقوله والنابل هذه عن علم اقوله وباسم اشيله يتشعشع الوادي وباسم اشيله اندار ما ميلو عدراب الحزن والدمشيلو في صحف نجين ذكرات رنا الله هو حب في التنزيل جنات مغنى والملك جبريل منه تعلم شفاعه والمناعه والاطاعه حيدة حيدة من الحجار لا يختني بالقيامه يفطني علي, علي علي علي يا علي علي علي بالوارده له الفارس الفرسان بالوارديلو وباسمشيلو تتمايان الاغفان وباسمشيلو عند الدار عملو درس بدر وين عند الدار بمنو باسمشيلو حيدره حيدره قد نام للبار باسمه وباني حدار يطلب الرحمان وكل نبي والله وثلاث هم من محمد حيانه ريمته والله يشهد جننا ما تمتني الا من ولات علي, علي علي علي يا علي علي علي فيما حطلو هذا اللي في الاصفار فيما حطلو وباس مشلو بدنا الله تطفي النار وباس مشلو من عند ضرب ميلو ميلو وباس مشيلو حدر ابو الحسن وباس مشيلو